ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه غريب وإن كلا ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت وما تاب معك ولا تقضوا إنه بما تعملون بصير ولا تركلون كثرين غلموا فتمسكم النار فتمسكم النار وما لكم. لا تطرف النهار وثلفا إلى الليل إن الحسنات يذهب للسيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين كان من القول من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من أنجينا منهم والتابع الذي لظلم ما وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمين لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن نجهنما من الجنة، لا أمل أن نجهنما من الجنة والناس أجمعين، وكلنا قص عليك من أن. به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظرون والارض وإليه يرجع الامر كله وإليه يرجع الامر كله فعبدوا وتواكلا عليه وما ربك بغافل العمر ما تعملون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 صراط الذين أنعمت عليهم ويرى المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بَارَئِ حِيْمَ كَانَ أُمَمًا قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَانِئًا أَنْ يُنْعَمَ إِذَا هَدَاهُ وَأَهْدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحساة وجادرهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين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 ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ما على الذين تتقوا والذين هم محصنون.